واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى المات ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يسجد لأرى تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إني الحكم إلا لله أمرأ لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القائم ولكن أسر الناس لا يعلمون يا صاحب يسرني أن أحدنا فيسقي عبده خمرا وأما الآخر فيصلب بدء كل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان، وقال للذي ظن أنه نادم منه مذكروني عند ربك، فأنساه الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبيت في السدن بضعتين، وقال الملك إني. سبعة قرات ثمانية يأكلهن, يأكلهن سبع النجاف يأكلهن سبع النجاف وسبعة بلال خضرو وأخرى بستان يا أيها الملأ والسون في رؤيا يكونتم للرؤيا تعبون